Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Dengan Allah, Yang Maha Esa. Yang Maha Pemberi. Yang Maha Esa. Yang Maha Pemberi. Yang حق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أعوني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 وَإِذَا قُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ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 Kul ingin teriuh, fala tak mungkin lihat Allah sesuatu. Aku tahu apa yang terjadi di dalamnya, karena dia adalah saksi antara aku dan kamu, dan بدع من الرسل وما أدري ما يفعلون بي ولا بك إن أتبع إلا ما يحاق إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عِر كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِبْقُمْ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ذنبوا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 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا يَشَاءُ ۗ إِلَّا أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ في أُمَمٌ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يؤلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها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 وَذْكُرْ أَقَاعَدِ الْإِذْنَ ذَرَقُوا مَهُو بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ حَلَّ النُّذُرُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ ألا تأخذوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا من قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكن أراكم. فَمَنْ تَجَهَّلُونَ بَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرٌّ بَلْ هُوَ مُسْتَعْجَلٌ بِهِ في فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبطارا وأفهدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أغنى بصارهم ولا أفدتهم من شيء ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله.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 لَو لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ ادَّقَزُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَهْ بَلْ ظَنُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ما قضي ونلواه لا قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا خزلا من بعد موسى مصدقا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 وَيُذِيقُكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ في ظلال مبين، أ ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهم نب قادر على أن يحي الموتى. فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون تصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعزلهم